قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أ فَلَا تَذَكَّرُونَ قل ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم